بعد <تصفيق> <تصفيق> ومن صغري انا بحب قلبي متعلق بهواه في النهاية صار الضحايا اختلاف كم من عبار وقلبي متعلق بهواه ومن صغري أنا قلبي متعلق بهواء ومن صغري أنا بحب قلبي متعلق, متعلق بهواء في النهاية سر مضحايا اختلاف من الأباء وقلبي متعلق بهواء اتمع على خديب يسير حرموني من أبو خط العسيل الدمع على خدي بيسيل حرموني من خط العسيل هو المستحيل وعلشان انسى ولا بنسى It's me on the TV set, harmonium and book of the gospels. It's me on the TV set, harmonium and book of the Hello في نجيب وجمال من في نجبل و نياد و جمال انا الرضاق و حصمات من في نجبل و نياد و جمال انا الرضاق و دينا جبل يد وجمال انا اللي حاسي مال هو عايز ابو مال Samaq simek al shibeh, fanet der lidafirid. Samaq simek al shibeh, al detni magadu magas, wa la hutdet li muawaid. Fanet der lidafirid. Samaq simek al shibeh, al detni magadu magas, wa la hutdet li muawaid. Berid I want to be full of it. I want to be happy. I want to be full of it. I want to be happy. I want to be full of it. نريدك want to be happy. I want to be باريدك وعمري ما كره باريدك وما محسر باريدك وادع علوان بكل الوصف عفار بر. باريدك ويحيا طل باريدك يا قمرطل باريدك ودعاني الفوق كل منايا انخله باريدك فيها اهيان بقولها الكل بسمعك واللو يقول لي مجنون من من من بريدك يا بناس ما يمنع سنا سنا داري تفيها سمر في عني قريب لو خذت تكون غاير لا على حب داري لو فمهنا غسال حلاتي كل جب, جب على حب ادي يا كل قلب حسبها القلب وعقل وغير الكلمه دي مجال مجال حسبها القلب وعقلها وغير الكلمه دي مجالها هو يشوف كامري دي